Ma zalata ma la ma la ma ڭح ضمير من الالم ما اخويا ليلابد من قلبي ما لكن بعد حجل الجسد يعاتب على الروح خايف علي ابغى البلد ترموني مذبوح اللي عارف يا احد ما يعرف فاير <تصفيق> تعرفني وعينك بدارب من بعد ليالي لكن بليل الغربه صعب ارجع لي لي سامحني يا حسين ريح ضمير من أتنفسي جروحي وشجن مع ظلة انفاس والغربة مو بعدي الوطن الغربة هي حساس وأنا لقيت عقبي الحسن ظل عندي عباس ترضى على خيك بالزمن تتشمت الناس ما أرضى يرضى الصبح يتلاقى بالليل لكن حنانك عالجرح سالي الدم يحسن والنبلة في العين سامح Gue se referred on as you. Suri, Usyqani. Sufai, chef sami iser dikr aku de lal siwa mag darqsa perga ku motib mustawa nite بس اللي ويمنعك ويسراك لو مصيبه لو قلبك هو من يرفعه وياه اسم <تصفيق> الله على قلبك والسهم في قلبي يا راب ما حد مني وجودك كان خلد ما ينصر الهامني الصين صار يا حسان اللين كسر هم قلبي معك سو لو قلبي كل قلبي عدى ثار جاوبت معذور بس ويا زين بشل مصار بنت يقطع واللي فوق شمسي و قمر ما ينتظرنوا hasbori al len kitab lugha sabrina ma yan fa al hayni ladad